لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يكتس تمام من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم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 أن يأتيكم التابوت فيه زكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا سُبِلَ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتَلِيقٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِن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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرخ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم لا فسدة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين عشر كان عشر في تدريج وانا كميجا اي عصيراني انو سعدي كنا سابتنا تفسير قرانك الكريمك سورنا ايضا اطبوناك كوما ايضا الله رب قلت ايه فرسنا اطبوكا بالله من ايه من سورة البقرة كميرا ايضا الله رب قلت ايه من السورة نفسها ايضا سورة البقرة كمير يرشب ما ان قالوا قال ربي سبحانه وعز وجل في هاكم مركي لا بابولايه مدينه دي المنوره التي جاي إذا من الله هاجيه اي يا ربي سبحانه وعز وجل على الذين مسلمين جزاءك الله جلاله عليهم اي هادين ذو ديننا ينفي ما المال بين يورات والدجال كعلان اي 11 كلى o dagan ma sambariga daaydiga naayeen wax waqtiga joogeynaa isbiil oran jiray magaalada weydi baa taa oo ku dayi magaalada leeyiri walaal la maanaaya magaalada diba agamur loooga xal oro di inan angeeri batal looga bhai inan angeeri batal looga bil ikarin haddi marrdu du shayda geeri ku gaddaru hadda arar si haddan arari inad laba koora wadina neetu kuta damarka lakaynay akadi jihadti yuwam mutadallabatka e jihad ku bahanyay khatin la diariyo khatin ya unda la diariyo hubiy dawla diariyo aya lagama marmal arima saas ku Iran. هذا تعال خذ روحي الى علم ترى ايها الرسول الكريم موانا الاغاني طولا ما قلبي يوم ما وان ولي المداغو غارين الى الذين كو خرجوا بحي من ديارهم اغللوا ذي دي الكباهن وهم ايها جمع قولك أن يمنك طبنك بيكبطن عيه انت يا هاي زباة تنكو لسيد صد نكون لسيد أكبر تنكون لسيد والعلم عند الله لكن وزنك الألوف وحاينك الغذنين إنه طبنك كبطن عيه قولك إذا قلت لان يا القرى أي أغلبه وذي كبطن سببكنا وحوها حذر الموت جاريك الدكتونانت أي قريوه وذي أغبطن جبدا يقول دعين يارينا كعرارا فقالوا حويري له مياغا اللاه اي بي. اي اي اي الموتول قضته الموتولين تا يرواتينه هذه واحد لفره اي امرك حسن اووض لهي اما هدو اووض لهي اي وحسن سمينكار المركة لفره هذه أمر التكوين بها الله سبحانه عز و جل أحيثينا يا جيري فقال وحوي لهم مياك اللهم أبوك عقا موتوا لنك نتغي مالك البخت فدعم مال موت الام مالي عن علم عند الله قدر هدى يبناني قولي مساء الله في اللي قد شغلوا ويقدر ثم قد هلقوا أحياهم الله إيبنوا لي جيري مالك تبرتو دي تسي تکاپے گیری جان کو تمی آیا وہ بہواں نوری ہے ان اللہ معبود تاگا لو فضل کہ دگر انو صاحینو ہرن نہ ذکر کی لگا گئے مگر کہ یہ چگ رن نہ تکین چیز بدل رعایت کروں مدبعا متعانو كلاهو اعقاب سوء اعقابي قبخا كاريدا اما سيدا النبي موسى الله جلسي النبي موسى الله جلسي ماركا ارادان الهى الناتوصي ايها جعف لعضي ماركا زيني تاني ابنه اليه كاريدا انو اصوك الاعقابي اليه وعجتا كاريدا في المقارة وكم اردونا او كالذي مر على قرية ما هي غوية. على أروسها قال أن ايها بالله بعد موتها فماتوا الله مئة عام ثم بعث تاس هو عبره أمام دي سبحانه وعز وجل جل وهو كان قراره أهل كافره تاسو كانوا للعبره تشد في للمعجزة النبي الله عيسى يا معجزة من سبحي ساعي كان في عدوة أجل ومعشق اللغوة ترقرانا مالك kullu gadeeri marka ay soo baxdo indeeyse ajalka ku timas la wafoo laad in sida فَقَالَ اللهم اللهم تسامح يا ولد سواني أنكو كلامك معني جليله وسنقفك إلى رسول ابنك قيامك أو أمدك أو كم كنت أمري دماري أجلني ماري. أم أمه أمه هو الوليogan إلى الذي قالوا لوجي وئكب ا وهم ايجا والوف تمن كنا حلل المن سيرك ديتوني بيت اينا غريو هدي كلام بعن فقال مرسولهم وعود الى الله يا دموتو لينته سماتو لينته ثم كجالبي ايها هم نوريه ان الله معذ ساقا له فضل احسان يهون يا قال الله صاحبون انا الناس دي تركي او كو انا مسلمين واواخرين اي والله بابا فوسا مفلا ولكن هيت اكثر الناس فكاين دوله بدن لا يشكرون فضل grace بدن او ابوك الذي انكا فكاين شي بدن بان الله وما عدمك وقاتل كسر يمر لا كانوا لا شيء ان ارى الموج لوغه بعي هي امرتي في جهه كيمي قال من وقاتلوا في سبيل الله لا تجنس كوريته خدا وأعلم وحدن وغاثن انا لله ماضي صعب سميع علوه لديلك اللهم اغرب بدن الي اي عليم اللهم غلب لو على فرائد مانتي هو قون يوج البلياي وقتلوا دغالما اذا دي لله الى دين ما يقال حليم الأقوم بجميع ما يفعل وعلى سماه ينجو حجمك جاهك لواجبين جات وحابة أي واحد هوين ما الواحد وين ما الجانتر لقولي كل أعمال كانه هبل ويجي له قريب لوجي له تول لوجي له خاشل لوجي له كل قصوى حي أودله عيدا لزوجي لزملانا لا وغيلي من أحد الذي أحد واكما يقور الله الا ما هنايا قربا اما خزن وانثن قمر قد مال هارانا بعيشي نفتا منا طيب قطاي ادي دعنا وبعيشي اخلاصي لله جيدا وبعيشي مركات لحسن لي حسنا لي كل كان في ضائعه ابوه لا له يسلك بحي اي العفن لا وفي سبيل الله وحال نغمخيو الى ثوابات اما تضربوا قرن قرره آخر يدون كل من دون مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل عباد انبتت طلع سنابله يقول لصنبله فاعط العب والله يضاعف لكم يمد الى خيبر وهو العارفون كثيرا ايات لا بيان ربضا فاللله والله مع أبو سعده يقبل قف كلا باي لك ولا وهذا شكل سودارو أنا جعان في جل جلني محلو يا رولو رامي امتحانا والله جغبايا ويا بصب مجن جعان في سومان يا عندي كبر هنا يا كسرنا محلو يا رج يبتلان كل كعب فيك كفن لك كفن أيه لكالة يبصك نشانو في جنايا لا والله يبتلو هي اختبار كان نو في اياسكو بل ينوالكم هذيو ام يطا ويظهر انكم كوكبر بل ينولقاتم ام يجد ان رجحا سوقو صدق الله الله لا إلى سادت الجن لا يدين أرين أيها أيو عاصمكم إلى وعيد الله إدارتم أيها أيو جرديكم أيو بنو البارين أيها بأعمالكم وأدم مايتنخون يا من روحكم إلى كأويا الذي روح يقرب الله الله ما هنايا قربنا ما حسن ونحسن وح الذي رجع ثم أحسن نقن أيو رجع وعاد بحسن وهو هم في القلب وحسن ميّا إن أدخل الحزين ولذاته خلاصاته لا شيء أدخل الحزينه ما لي خبر فريء أوت المامي عنده خطه كر كان قرد حسن إنه كان إذا إلى أول قوية وعي ما كسبه وحده إذا في ضائذه لأن أول أبلاء له إذا الأدنى أبلاء كثيرة فردا ولا هو أب يخبره تكاليه وقف ربعه كغربه إذا وقّم تعالى ويا مدن وأوفيّة إذا وقّم تعالى ويليه الله إبروين عدي لا غيره مي ترى إلى غيره ما أيا ترجعون أنك إليه اللهم جو الامتر إلى الملا من بني إسرائيل نبي الله حزقيل يقوم كتير نبي الله حساموي أول من أنبياء بني markina de musa geeri yare Musi musa iyo arun mar bay wada dincan awala badii ay dincay tiina kullin de yusab aanna mi laga yala wax tii sidoo la maaday xisbil laga jiray ayaa kusoo dulay halkaan farasteen dayira ay banay xayil dagan من دي إياه ونلا منا لونس كل خيالكين شغواي هذا في أجياله كان للوغا ديجي لا جللا يستي لينبي جودي ما دين قيادة الواقع في شنطاي قيادة دينية نبي كان نكونهاي قيادة سياسية ملك لا شو مدرن إسرائيل لبلاس إلا في وقت داود وسليمان عليه مثلا طابقرني مدي هي نبوذي لا يشكو دري داود نوالا ترجع أو كذرة الملك والحكم سليمان ولا يشودر لكن أنت داود يا سليمان قهر ذلك ما ولا شأن إن الدين ما مولج لي النبي كليا سوا إن السياسة فقال كين نبت جليلا أيوم ما مولج لي كل كاس النبي أوي مادين كل كيا كيشن النبي الله عز من بقر النصف من البنجر إذا ما أبغى له ان ادغالن هو يقين ان ذا بني اسرائيل نفسيا حملوده يا ضعف غوده يا قوله انتو يقينا رسول الله حضره شري جو هل اسيتم إن كتب عليكم القتال الا تقاتل يمكن هذا البناء يا بوخر اندغال کے لیے اور ما ذا يقول حبيب بوخر کی لنین کما جو وحيلا لما لا نقاتل في شبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأضناعنا معانو نفق فرهنا بعداما قل الله اللي قسم الله قلتك هوينك يعروسك تعانتنا لغا بحيي مراشا قد المقيم في لها سيبانا نتكلم حدي الله سبيل سبيل الله اللبريه النبي الله يكيف إنه ان الله باعث لكم داوود ملكا فقال سامورا قولين ان الله تؤدي لله بال الله او ليرني كذلك ايوا بوخر لو ما ان يكون له الملك عليه لا وان بالملك منه خير شيء لدوني جيما منك اوركما هذه ولم يسطعه الى الماء فضعيره وعقم بريه وما بوخر جبني لو الله <سؤال> جوابي. أولا وحالي هذا زينكو. آخر دوران جزء. آخر بقر الدين عن جزء. اختيارك اختيارك الله كفي عن. إن الله صفا عليك. زينكو هذا قول على مسار جزء. آخر كذا نريدين جوعا. يمكن الله دورتاي. تورس الله بشرك. يمتى ابنه. ثيبا كفي عن. إن الله صفا عليك. أما حقك على هذا شيء. لواحيمه لقلك كفي عن بولياي. ما اي الى العلم واسع صدق مركه علم رونه وزاته في العلم بصه في العلم والجسم مكاني في النبض لا يقف كان ليس العاد غبا لكنك عضو بدن هو اخرنات باله هو ذلك كل ما ما له ما امره ايته منك فارتي انك ماامله لا دغانه يا مده انه سيو قارو لوكهن ان عافيت قما عقلا وجسما عالم دين تكبر جينا وإنو يهي قلت قيادة ديب الله براي وعليه دائنكم مالشاكتان لما مالك في عم بو عيسا العلم والجسم قلت من هاي بل او قرح بدا او قيمي بدا او عافمات بدا او دادك اولا او قرح بدا بوها قلت مالك اكيد حجيما ارهن تاين اي تاعينا مالك اثنان مورا كلي كيرا ما انخفنا إنو يهي لنعب دورت المحلق كرنا walla bay wana taraf kawii ee arintaan kusoo baxday in aayaata mulki ay yasikuu taabooto fiisakeenatun min rabbikum sanduq alwaa wa qasa khasaba qolka la daxil jiray oo kalee nabi murse in amadi nabi haru mar bara dagaalkay u qaadan jiray naasi digan walu gudan قال <سؤال> سامولیک آئچت مارکاشالے آلامہ تے تو نیشان صندوق لئی نکد آئے اے جلے نے اے روح اے المسکاویہ مانگ کوئد تھی وا لئی نکنا۔ تعمیرہ الملائک صندوق کے ماں کھول دی لگا سو فلی سبب کلو کرے مفصلین عربی بن لے قرو علیہ دیر کی مجلی یا باصوریہ نفت اور خیال صندوق nabiya ka soo jeeday esoo faray murujde iyo waajir kormaalayeen indamaysey halka ay intee socon caylaba gaari tan ay ku soo xaire ay gaari ku soo hagaajiye caasamdu qirkayeen oo tabar corona malaayika wax toogaato markii sanduuqii la keenay oo yar wa qaluhu hangish ku duulay todobaas kun onnin qaluhu halkan waan maglayni mumkin i adabul sijila tark la wada ganyay inago marka waxa u boqora cin karo jaru cilaydo cinne boqor kun kun buu diyaariyay maliki dambalaysu bay yarudur dambala mar insha Allah او انت اللي مصر اللي يفولي يا اللي يومي قتال يا الابي وان قيعتظ اللي مغلاء اسمه رضاعه اين يجب اي الكدرك دي ما اسكى عبدالي كدركان وافلوا يا يا ايضا في مركن اركان قالوا دي يا ايضا في لا طاقة طلنا اليوم بجالو توجود قالوا انكم الرائعة رضيها رضيها الله ايماني سبلح بقنا انت لا اعلمتها انت قلتها يا سيد اترخوا لماك الله اغريوا قال تعال فدوحوا لي اغلمتها رسولك سرفت له مواذا ان اغريت الى الملائجة معايان ملأ واخيان وزدك هل يحلوا العبدها المقايلة الدجينة هي بقوا ملعبها تدوينوه كو قنعوه خالي لقيها انها البلحية انها قمعدين لها ركو انقوبك هلوها ملأ ليلة من بني اسرائيل النبي عقو الأولادي في كاميرا قرما من بعد موسى نبي موسى جاريبي في دفدات أيها وحي وحقرة لهاي الضليس غيرها أيهاي سغف صدي إذ قالوا مركي رعلي من نبي النبي لهم إيقاؤ نبيها خي سكيلو إبعثنا بخي لنا أنه مليكا بقر حضب نيسان نقاتل أنه دقال في سبيل الله إلى دين في زكريا لديه أنه قدقال هدو يقيمي تبني مع حمر هو يدد العبقى اللبسانات هو أيو قال يريخ اذقر خلاص عصيتم إن كتبا خدين لواجريو عليكم كرقيمة القتالوا دقال الله قاتلوا إن ايضا دقال لمن طرف كان ما كانوا خسانوا اسكي جبتان دقال لمن ميزان تبني منا مرهد نييه الله جريك مرهد نالمر ماجد ما اسكي جاند لفت الله يشكرني قريب كلوا عيلة وما لنا وما أنورا الله نقاتل إننا نتقاتل من سبب ولي حكاوه في سبيل الله إلى دين في ذكريا أن, أن نقتلك من أصل طبيع الجسد وقت أن نكون ربيعي من بيارنا أرقيا بروان وراعي كان لقبيك وأبنائنا من ذلك دون نفسنا أفعل ما قرته كتب لواجبي عليهم كركولة القتال دجال سوى اللوجست إلا قليلا حتى تدوباتم كون عاية أو إحدايرك عشان كلا وإيش كده وين تدوباتم كون عارين تدربوا خلا فريقكم أيا شو عارف أجدوا علي بدر فأنت ما عايز مالك بدر لو تجعله ماي يا النبي قالي أنتم على عدد أصحابي حاله فأنت يري أن تجعل كسي إلا قليلا منهم والله إيبه عليهم الله أقوم بظل سوالين و تسجد قردرهم قلتك أن نبي جي مركيز قليل حييي الله إلا جوابك علمنا ألوب بريي إن كان الله سوبعشي و قال وحو لهم بني إسرائيل نبيهم نبي قول حزب الله إن الله إيبه بأ قد بعث وحو بحيي لكم إيبنك قالو تمينك مدعا ليلا أيها ايه ايه بيسو بعشي كلمة بعثها دين نبي الله قال الله ما انه في نبي الله الدفاع بإما ايه نبي هو كان الله يوه حذق فأمريكا وقرسكو وحقاميه سياتيه ونفت قليلا ايه تغالكا ايه اهرمه ثم معمولا دين سقا كماره كالكي طالود واشاكي فعر الله دارك قالوا ايه أن الناس ديباء يكونوا هوانا ايه يكون طالود الملك بقرنه alaina anagabdalu ja kor kanaga baqor lu bundudu wanna anu anaga abu ga garle fil mulki baqor ni maminu isr ki kala elaju o yar o asinay ayuba ka tasiyu kor karu la baad saatan fi sanan min al mali aqatil hadininki Omatako muo Fishin ja havallisesti kokaa minimi. Kunta voi Bibini, Kristtilaatia juoicksallist prouditettavuip Savokakoumiskaen. Juona asti televis65. ku pricediin. Wall että, vähän ei olta tuli tuli.. Auroissa j bushallista kun tulee. Alta ohet tunut eilen... Ei atti laójuuksi olla. Pan66 on arvoa ja國 on奈ut! ammentin otre seaa yr� Joanna.. Myättä jطen della منك الله بعيد اماني انتو جارجيه قال قال يقار اس جنوح ان الله استفوا قالوا طورتي عليكم ترفي اذا ان كن اسلام المدينيه رهر على ما صار في البيت من قال ما صار واقف عن ان اكركم عند الله اتاكم الى تركفوا وثقوا بدن عن Yhköpkaheilla vuokraa se, vähälahti myy lä, minä laheide, la, ajaistaan hän, tartsi palu, aletun korkeina, näsi ala kala ku se että, vajaa hän, äivä olemu kordeja palu, vastaam viit sanan, viihde miä اما جسمي واما روحا لبدبا خلنا بكوجر جسمنا او ريان ياي اجوك باللي ياي ماك عادت اي وخديميني ما عفلوه وكونا اجوك باللي ياي الى كون جانا او دكن او عفي مات قبل دونك وحال والله هيب يوسي واسيا ملكه بوقر ما ديشا ما غفوا لا تري عليه الى امشي مال كل اللهم مالك الملك تلت الملك من وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ الملك من من تشاء وتنزع من تشاء وتدل من تشاء وَنِكَالَ الله عَلَى مَسَارِهِ الفريسة ومنك اللي يبين عَلَى مساري جبكع والله أهب واسع اللتي أخريسة أي بل الله رم تعال عليم بخلقه ومكسي أدو مجيسة وأخوهم بنو في من بني أما كنت بين وضعه النادي والعشي أما الأنبياء نبيالكم الجران سلا تردد رسولك تتقو في راسة المؤمن إن كمؤمن كأولهم عنه يشير علي ينظر بنور الله كل كأسين سيئك وعد أندونان في راسة النبي لا حزقين تحققتهم بين نقاطي قالوا او هل أصيتم من مدنتهم إن كتب القتال حديثة اللواجلية عليكم كركينا اللا تقاتلوا إن إذا انتقال <سؤال> للمين قادوا وعيرادة وما لنا معانوه قوان سأود إكرتة اللا نقاتل إذا انتقال للمين سريع ود إكرتة أننا في سبيل الله إلا دين في سكرية رجالة أننا كتقال للمين وقد أخرجنا إلى ذونا أقل لنا بتنينكو وينيني إلى وأبنائنا عليهم بنو ישראל كفروا القتال ودغال هو لو جهلوا عارره إلا قليلا يرمهم منهم إلى الكامل والله هو ذات حق عليم الله هو قد بذن به عليم تكذبني فيعاقبهم فاعقاب يوم فقالوا وجلوا لهم يجا نبيهم نبي قول الحيد باوير ان الله مابوت ابا قد عزوابي لكم منك طالوت منكم لا علي يا رب إني صديقي الملك إسمه بقرة قالوا وحي هذا أن صدابه يكون الملك بقرنيه له طارق وعاص عليه نكرك أن الله بقر نخل قصي لا تولي جريمة أرد ما لاندر ما دقال ما عيسو شر الله جربه كذا وأنه أن هذا أيها عقوقك الله بالملك بقرنيه له طارق وأنه أركيا أو لاندر لقال لمايو ولى موسى قالوا لاما سي صار من المال اجل غالا قال في البايري من لا معبود حق أي اي صفاه طالوا دورته عليكم اني كركينا انه دوقروا الله و دورته وزاده وانا لو قد يوم لا وزادني وقد خدي يا لا يا قرخي من وزاده بسطة في السنان في العلم أقول تقول هذا يول جسم عاغمات ويأبو يا قروه والله إلانا يتي واسيا ملكه بقرن مليسة منقف بوصية ويشاء اللدونه إذنك اللي يمتلك لما يتاعتراض عليه إلى مرفوع كثمامران أيو فرجل الملك والله معذيك عطا واسع اللفتا وداخنة يطلق في علم الديسة أي في التنجيين حليم adumadi soo aqoon baro kulka ka hari faalu natiin wali nana dii walaalow ay ilaayee ala garano nin ila laga ama barwaaka nada ala وقال وحويري لهم إياها نبيهم نبي قضي حذكي لها بأجيري قل كيلا جنينكي كهرمي نينا لكن على مهربنا إن آية ملكيه قالوا بقرني وديس على ملكو كرميسا وعوية عياتيكم منو إيديهما قل تعبوت صندوقي قريقاها أي نبي ياشك لدعلي أو إن نبي ياشك بنتان قول اذا اجى علينا قلبك قوي اذا قعدت قال لميثا انت قعدت ورتين ابي جيرت ايضا كرر جيري مني باي خير يقيني وركعي نقول يا وفعلا خير بورها واثار خصميا وانا بكز وجهي أيها جيرت كل كاسو او روحي يا اي مسكادي امكك اي صندوق لو كان لك ما الكواحد أني أقتل أنا قيمك ال أيان دافس كريش ويسووا بروالا من أيهلا وعي أياتيكم في الدين ماذو أتابوته صندوق ما الدين منايا فيه صندوق الصندوق الجدي سكجرا سكينا سنجنان من ربكم خديج عدي وصندوقه على ماذا وعثر نبي نبيالكوج أدلوت على كوجيرنا على نبيالك الزوجي kolka in konfider lagaati alaado la barakeeto awu barru naayay ala rusul sarru naayay laga maarmam qaba qiyatu ala nabi musa raftu ke ka sanduuki ku وقوى ملايكات تحميله وحقا ليسا الملايكات ملايك باكتوكا ليسا قول قال وإذنك نحن قلت بها روايات قاد ملايك باكتوكا ليسا قول دي حول الله سومريه سيدهاتكو كالي بوصول الله عنصده سيستوي ملايكو ودو ايان ملايكو تاركين صندوقي اوكي لجيها الهور صود الله لديغي سيوايو سيوايكو لنا واميتا یہ جی وہ گورنرہ یا بریہ بوسی یہ بلہ اللہ رید اور کاسے کلامی رائی نے اکھو تے صندوقاں ودا سو کالن ننگو بلہ واسے صندوقاں میں جی چھالوں الگڑیو تاری دنر بالوں گڑ خریبلوں سو الملائكة ملائك بخارجة وحالوا قولوا في ذلك إن في ذلك أرندر وصندوقوا الليذين كانا جدا وحاقوا سبا لآيةً على ماهات وإذن تخصيصا إن قادوا الأولياء ملك حق إبلا لكتو صاري لآيةً لك إن كنتم عداتهم مؤمنينك وحق الرمي واركانتاد الرميتان لابتع ملك مرنكا فقالوا وحُجير لهم بن إسرائيل نبيهم نبي قويبة وحُجير إن آية مُلْكِهِ خالص بقول مدي سعرا مذيعين توفي حياتيكم قيمه نجيمه أطروط صندوق هي وعقول عجية سكينة عاصم من ربكم عج أي رج صي الله ينكثوا ديفي على بارضي من ما كي كارضي حركه موسى نبي موسى النفسي فيه وآل هارو نبي هارو النفسي ذا نعملهم لسوي صدوق عبادانتاي الملائكة ملائكة عبادانتاي إن في ذلك أركا ديسي وعا كتبا آية تصيب لكم ذنك الليجين تسيئي هاروش في الملك ملائكي من كنتم الذاتي المؤمن هو أهل الرنيي اللي صندوق قالوا دو وكان اذا مجدت جودا سنكون كنا دوري ان جرود ليره امالقه bokal بقلكم بالديار او قودي مركي هرب يغمقونيه او قوى لو دري ما يجوكت فلما قرص فصلوا نضعي لك بجو اي فالوث في الجنود اذا مجدت جودا سنكون رويرنا الله أب مبتليكم واجن اختبارا يا دطنف أقول إن تيهن ومرمرة إلى إنك لو على ذنبك جوايا النهر والبيّا ونهر الورد كلا من أماري قادم كذا كسبان جاي وذي كسبان جيا أيه ينقط بجنا ده أماري جنا لكن وذيه بيه شليدي مو كلا أو قط كأونك يا قادم قادم فمن فوحا شريف عبا منه من النعي كَعَبَ قفك مِنِّي فليس مني أن إذا طالودا إذا مليدك من ماء وما لم يطعمه قفكا بياها وبلا تدام فإنه كاسا مني إذا مليدك مر وعلى أغضلها إلا من مهانا اغترف غرفة روبيا غرفة كلكلية illa minun tarkoitus on, että ilman minun tarkoitus on, että kokeillaan, että voimme tehdä roomalle kokeilija keskellä, purvaten heidän oikein nauttii, ja minun on oltava tiedossa, että onko tämä vaikea, ja onko tämä قليل كرديهم في هذي هي كلهم في فجعلوا منكم من جي كني خالد فخرجوا وارخنديه أفكن كن كرديه ينتين كل كردي على شكل بخير ما بنجره على تارة خذوه جري إذا ما يعبد منهم من النار إليه ما يعبد إلا قليلا ستعبوا كلي آفر يصابن أو ومنهم إذا كمل حالا ما قلت جاوز وطالوت oh او قدبه هو بيجي هو طالوت او الّذي نزدك اعملو رميه مأهو اشتغل نعيجه وواسد حد بقل ايه فريه تبنقف ايه اتو هرخي فتبعشاً كيف كن انتو ريكال و بيجي ايه بيجي ايه بيكدل هل كان داخل مينه جيره حدوه يريطالوت ورين كان مليكي خلو اليوم ما أنسى إجالوتا لك أولين غابلا في أول جنوده إذا مجيسا بقولك كون هم أدري لكارنو فهو ما صابحي قلق النبي الله الحبقي مركوه هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فاكا نماشي برنام به فرفري سيد ما قصولا محاسبا بقولكم فما هي اللو كذا يخزنون خير الذين أخياري وأيادي يظنونه سنا أنه ميجا ملاك الله اللق واللكل من دونه إن يه أذن لهم قيمه ينلاي ما المغلون ولا نيا أفادوا ولا جمالا يا إلا اللجو كينايا حتي وح فرنسي وح كاريا يا بختك ونصيبك قَدْ يَعْلَمُ إِلهُكُم خَفِيًّا أَبَى يَعْلَمُ ذُكَّارَ رَبِّنَا تَرْتَشِفُ يَا مُلِكُ قَالَ الَّذِينَ جَدُوا إِلَاهَ دَزُنُّهُ ثَنَايَ إِنَّهُمْ يَرَى وَرَاقُ اللَّهُ أَلَّكُ وَلَكُم مِّن دُونِ إِلَهِكُمْ إِلَى إِلَاهٍ كَمْ بَدَنَا مِنْ فَاتٍ جَمَاعٌ وَقَلِيلًا ثَمَّ بَدَنَا مِنْ شليبه يغاد خارج بإذن الله ما كان قوشاً جانبه يكترساً والله يؤيبه في نصره ما يشعر وما النصر إلا من عند الله العزيز العقيد قرهتو ربي هايو هات كانت يا قوشية غلبة قرهتو ربوكو وعقيده و تلك الأيام النجاويلة بيننا، الناس قلت اما عيزاً قبطنان طوضا اما تدريبك يا فرصماء بوني ماذا اما هوبك خسرنا ديسا وحا غرفة الله أيّا كرّن قلت سيّلّا جيّن كنبادان من سيّاة كوح قليلة سين يرّفت كات سيّاة كوح كثيرة فربّدا بإذن الله ألا إذن كيّباة كاتّي واللهما أبي مع الصابرين لك سبريد الغاة أيّو معوض بالعون والنصري وتعيّي فلما قلت فصلة هالوت هالوتو لك أبواي والجنود wa taglu niya qaladi ya hari u kala buxis ka gudahay ayo markaa gahar ugu khudbay kaano talud bayiri inna laahedu putaliikum anin alima wa anin ila mahe aqonku amana qoysagu nafisa mariga san otobiya wa ahli yaqan cidoo hagla yar inna laahedu putaliikum qaydin in hari badidiyya أليس ما من إذا ماذا كما كم تيرزا يولد بمن غفكان لم يبقى له يا ولد يا دني فإنه كازا. مني إذا ماذا إذا كم يدواني إذا تيرزا إلا من ذمها أن يغترف لوبك سلي ورفس لوب يديه عن ديسة وحيلا فشريه هو تويلي منهم من النار فبيني ليك عاد إلا قليل أن منهم إذا كم ذمها أن خل ما أروظ الذين جذبوا هو يسعى يوال الذين تطيره من الأكرم يجلس ما عاوش على الجريد خلونك بنجو عيدري لا ضاقت تتبر لنا أننا نومسون اليوم ما نجا لو تبقيت على جارك جارك إذا ما جسأ ودان على نماحينه يا وجوهه إذا قال الذين أخياري وأجله يظنونه ملينا أنهم إيكا مراقوا الله اللقو وللقو من إنيهين كان بذانا في جاءة الجماعة قريبة سينيارو خلفت كأسياتوك الرئيسي فيها تنكو كثيرة فربضا في إذن الله اللقو إذن كي هو الرئيسي والله معدو سعقا مع أصابرين فالكتوكا سمع بيهي بالأول والنصري وتوفيق والنصر وتأيين حالك تألوك ربعي تألوه هو تفضح بخليها iya jaludowo ta bokol khul aya ikusowo bay marka jalid banan ku isagay wahirum bolna le sabiyowo ta ni daruillahi gawo o amin ya umar ka idamadan kamida nabiya risalaw migna magirto awin daliyara o idamal taul daga ايو كوفينو قبي يا مسخي عزيزي يا وئد ربك يا كالي جاي خل خلني كي غير شنو هنا بابا اي افضل في كن هو على سمي قل كان كوفي كبر كمان لي جاي صدق بقول يا فر يتن في ما كالي قال دي والله هو حقيقي سيرك قد نبي الله جاو وہ ہے تو اقرار ملکی طالونا مرہدی جالوس سچرے وہ ایرہ کو سگی نہیں اپہ قر نیمہ رتو بہند انتہالا عشق نبی یا سو پریڈت کانہ يا بقرني ماذي ولا يجود دري وشدد الله يقوه وشددنا ملكه وعاتينا الحكمة وفصل الخبز بقر شاه ودرار خر اللامات قالت عاد خديم رما برزخ خديم موهن روشوا ماكيل جد بنانك ليجتاجي إلا ماكيل لا تجعل مايو لابنانك ليجتاجيا أنت كرواد وطأ حتى يتحلوه دوري يتبنكي يبقصد علي بقره اللي جيرسي حتى يبن بأعين يتحلوه في وينا يا جنوده إذا ما ديشي أريني كان المريك وطاكيه قولك هوري بريه اللي غزيمي قالوه حيرا ليه وطالوه يركي فيه خبانا يا ربانا أنك ربكانو أفريق صب علينا كركانا صفران تلقات وصبت الله صب أقدامنا لبعانا وانصرنا لديو نو كرقال على القوت تذكر خد نوه كرقال الكافرين قالوا بي نبي صالح هو دا خلد المرء صالح لواه دا نبي وانا صوتر الإسقيم قالوا هو مظلم خلد النجانو فهجموهم قالوا يا الرجيسي يرى قالوا يا الرجيسي بقل فيكم بي جميعين بإذن الله بلود هو بشر ما أول ما حصل مرضي كننفعات قليلة طلبت فئة كثيرة بإذن الله قلت أمرك أهد باطولك فهل جموهم قالوا لي الرجيسي جعلوا لي بإذن الله إذن أبا كتبيا سلا جميد أدعلي وقتل جاوده من يرى وحوطي لي جعلوه لالك وإنايا فوضا وسي أيود لي صفده دؤاته جاودو حوصيي الله أهد أولا الملك بقرنه لأنه في ملكة الرئيسي وطالوت بحرطة لنسى خلق عصور نقضي وحاليه قبلي جيبو كترى كل حيانة واقاليك خلق عصوه قبلي بخلق طالوت قفا أيضا طالوت لنسى ملكا مدح نمدي بوقفت واته الله الملك السقوة بخورة يحذ قيل النبي آل لنسى ملكا سأن نبي نمدي نوسني والحكمة نبي نمدي وحا أبى تعودوا أبى مما وحيهم يسأوا أبى دONO إن جاء أتقادوا يقانني بل تصدق لولا ليه يقانني كل أتلاشوا خلك إلا بورساري لنك أخبري واعي ولا تفر ولا شو بدها جا ينجري أنا أصدقك بعضهم قارضو في بعض قارك لا كرهو كفارته حتى الله تعالى ما يأه أنربي بورساري أوه سنجبين مني ده لسه ما لفسدت واخرمني لا ارض دونك ولكن الله يد يوفر من كان له صاحبا على العالمين هو كرتيزا وتوازن بايمانها ولا ذا كبرته يا وادي سيدنا انت يا دينك انكم الله اكبر كلن وان لفي لك يامل kuwan lollana karta metamo oli okonku yata abqoli ya far yatannin ya tiya bortona kemakabila min ennallahi irsay markasa rabbil sifati mayu rasulka بالعاقص دونه يعني واغنينا لا مزيد عليه كثيرا سيدا لو ذكيك وحن لك مدعفين وحن لك مدعين بالعاقص النمو وإنك أذيك لمن المرسلين كرذب القبنية ترغة ظلمته ويقول الذين كفروا لفتا مرسلا أي يسو بناك إلا ذين إلى أباك البنية كثار ذين السبري وإنك أذيك محمد خصون العجب لا تغير او لما المرفي خصوصي دينك بدل اي لا ترى كندا ايا تعالوا لما قور ترى بروز بحن مهيب منك التاج قالوا يدك ترى اللي جير اي ل جالوت قال قوانا الكفر يا كيفن يا وقت بسره بس كاني كل كاي ما قابل الكران قوه قد الله مسكن يا دوت اسكولايسو اسكن قالوا اين هذا خذوا اي مكان هذا المناجد و او قادم كانوا كانوا الدعال مكان فرح الملائكه قالوا تعوذوا مشجعه كل كاس ماجي بافور الى احد البرياده قالوا اياده غبنا يا ربنا ان جربك انه افرغ صوب علينا كركنا خبرا تلقا وصبت اللوصو أقدامنا اللوحنذا وانصرنا اللوناقرقا على القوم تذكركم الخافرين قالوا بي فهزموهم واعجبين دمضي بالإذن الله خبئ قلاشدي يفضغي في طالو يركيزي جالو يركيزكو جبيا وقتل جاودو جاودو يروحو إلي جالووتا ملك غيرها باندولاوها وآتاه الروحو في جاود الله أبي الملك بقرنه وحكمة نبيهنه وعلم أبوا بره جاوز مما أبواك بره يشاو أبواك بره وألمناه سنأطلوث لكم لتحسنكم من بأسكم فهلا تنشاكرون ألمه أبواك بره مما أبواك بره ويشاو أبواك بره ولولا جفع الله الله عدوثا هاوي الناس بعدهم دار كودبو في دار انكاركو هبا وقال حاجه كده كو وبرس داشا وورثه دييا وربي كذجار كان يا جوشيا في حاجه انجيري لقدسد واخرني العي الارض دونك ولكن الله يب جو فضل فقال الله صاحبا على العالمين كون كركي سود قال له وتوازن في ايت ديج في مراكه ايما انات تلك سالا اغري ايات الله إذ بوينا آياته نسلوها آيات يAGRIN لها عليه كأديك رسولك كركعان آياته كواAGRIN لها في العقب خنمه أيانا كراAGRIN لها وصي وحدها وهو على اللجوذ دارين على اللقليمين أيانا بس هذا كواAGRIN لها وإنا طلبك جووAGRIN كسلم لهم وإلا قوفن رسولا إن الله يعين يسيس وحيه من ما يركته وآخر الجليس على النبوة صلى الله عليه وسلم أخرين توقفي سينا أيوه اللغوة الأخرين أيوه وقته سمباية سكتلاني واحد عيوه أما وقته أن لجهارين يقيامه وقته إدوانا أخرين توقفي سلغوه أخرين إذن سوكر فيه أيام من تلعيل النبوة نبين نماذا علامات اللغوة كانت كميدة وإنك هذا الرسول من حقيقة بلغة دلات كان أياك المتاج بل وأنت رئيسهم أباوه قيمي بذن وأغفض لي بذن وهي والله أعلم